غير المغضوب عليهم ولا الضالين أ ل م تر أ ن الله سخر لكم ما في السماوات و ا ل أ ر ض والفلك تجري في البحر ب أ م ر ه ويمسك السماء الأرض إلا ب إ ذ ن ه إن ا ل ل ل ه ب ا ن ا س ل ر ر و ف ح ي م وهو ا ل ذ ي أ ح ي ا ك م ثم ثم يميتكم ثم يحييكم إن ا ل إ ن س ا ن ل ك لكل ف ر أ م ي ه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 إ ا موسوعه ي ن إ د ن ا ا ل ص ن ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا للعلوم ذ ي ن أ م ت ع ي غير الاسلاميه م غ ض و ب